لآن, لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ج ي ب ل ذ ي أ ز للعلوم من ا س م ماء منه منه م ا فأخرجنا نبات كريشا فأخرجنا ء خضرا نخرج ر به حبا ت ن ا ل ن خ ل من ط ل ع ه ا قنوان م ي ه وجنات م ن أعناب و ا ل ز ي ت و ن و ا ل ر م ا ن م ش ت ب ه ا ب ه انظروا إ ل ى ثمره أثمر إذا و ي ن إن ع في ذ ل ك ل آ ي ا ت ل ق و م يؤمنون و و ج ع ل ا ل ل ه ش ر ك ا ا ل ج ن و خ ل ق ه م و خ ر ق و ه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 ذلكم الله ربكم لا إ ل ه إ ل ا هو خالق كل شيء فاعبدوه فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الابصار أ ب ص ر تدركه لا ل ا أ وهو يدرك ا ل أ ب ص ا ر وهو اللطيف الخبير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 موسوعه النابلسي م للعلوم إ هو و الاسلاميه ن ه م و و ل موسوعه ف ف ي س ا ل ل ه ع ن ا ب غ ي ر ع ل م كذلك ز ي ن ا للعلوم ك أمة م ثم إلى فينبئهم الاسلاميه كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم م ي ا ت ع ن د ا ل ل ه و م ا يشعركم أ ن ه ا إذا جاءت ل ا ي ؤ م ن ن ن و و ق ل ب أ ف ئ ل ه م و أ ب ص ا ر ه م ك م ا ل م م ي ؤ ن و ا به أ و ل مرة ونذرهم في ي ط غ ا ن ه م ي ع ن ن أننا و ولو إليهم اسماء ل م الله م ا ما كانوا ل ي ح س ن و ولكن ا إلا أن يشاء الله أن أكثر